بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ تَخَالُقُونَ وَإِنَّا لَمُنذِرُونَ مَتَى تُقَدَّمُوا عَن سَبِيلِنَا إِنَّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ طَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَالَمُ نَيْرٍ إِنَّ مَا يَسْكُنُ وَإِلَى قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَوِ لَكُم رَسُولُ اللَّهِ لَوَيُرِئُهُمْ لَوَيُرِئُهُمْ رَأَيْتَهُمْ ان حَسْبُهُمْ فِرْعَوْنُ أَمْ لَمْ تَسْتَوِ لَهُمْ لَيُؤْثِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَذِلُّ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُفْسِدُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْتَهُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ لَئِن رُّجِعْنَا لَإِذًا لَّشَرِكْنَا مِنَ النَّبِيِّ لَتُخْرِجَنَّ مَا الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَم وَلِلَّهِ عَزَّةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِن مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْ بِكُم مّنْ لِكِرِّ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَن تَقُومُوا مِمَّا رُجِعُونَ كَذَلِكَ يا رب لولا اخفيتني الى ادم من طيب فاصفوا ضغائكم من الصالحين وهل علم يؤثر الله الا لمن اذا جاء ادل مال وهو خبير بما تعملون